الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا مِنَ الْتُّجْبَانِ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ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 وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك, تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وَقِيلَ دِعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ لَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ هم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدوركم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فلول ولاخرة له الحمد فلول وله الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سَرْمَدًا إلى يوم الْقِيَامَةِ من إله غير الله ياتيكم بضياء أَفَلَا تسمعون سَرمدي لا يوم القيامه من الاون غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلات بصدون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتتبغوا من فضله ولعلكم تشكون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفتون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما حسن الله إليك ولا تبغى فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أُوتيته على علم عيني أو لم الله قد أهلك من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 سنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عَمِلُوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن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 فلا تكونن ضهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع, إلى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى هنا آخر لا إله إلا هو كل شيء إن هالكٌ إلا له الحكم وإليه ترجع بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما. إلينا مرجعكم، فأُنبئكم بما كنتم تعملون.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 صر كنا معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذين آمنوا ولا وقال الذين كفروا للذين آمنوا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 ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة عَامًا خمسين عاما فأخذهم الطوفان, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 أولائك يئسون من الرحمة أولائك يئسون من الرحمة وأولائك لهم عذاب نليم فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجوه الله من النار في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَوْ لُوْقُ فَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ لِلَى رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَأَتَيْنَاهُ الْكِتَابَ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 119. أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ حَذٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 110. أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قومه إلا واتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكون اهل هذه القريه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 بِهِمْ ذِرَعا وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَيْهَا بِهِ الْقَوْمَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ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 119. ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 111. وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ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 دون الله أولياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم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 من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم